118. يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفعوا 119. ويقذوا سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها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 الله الذي خلق سبع سماء و من الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن